بسم الله الرحمن الرحيم وين اليم طففين الذين إذا اكتنوا على الله يستوفون وإذا تطلع عليه آياتنا طال أساقير الأولين جنبا وعلى لغنوبهم ما كانوا يكسبون Köszönöm! وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ لَا أَهْلُهُمْ غلبوا فكهين وَإِذَا فاليوم